زهراء قومي هجر القبره يا امنا الزهراء قومي هجر القبره وأنت أدرا ما زالت النار تحكي لك النار وأنت أدرا أدرا وأنت أدرا ما زالت النار تحكي تحكي لك النار ما زالت, ما زالت النار. شباب في دوار وحلت. تحكي لك النار وأنت أدرا وأنت أدرا يا زحران يا ام نزهره قومي هجر القابره يا ام ما زالت النار ما زالت لك الدار وأنت أدرى وأنت أدرى آه آه قومي يا ابنة الهادي من القبر قومي يا ابنة الهادي من القبر قومي قومي قومي, قومي اموي يا ابن انت من القادر اي وغمينا جراحن لا تجري تعال وانظري يا ليله القادر حتى ما اطلع الاسلام انت حتى ما اطلع الاسلام القلب مجروحه والجفن مقروحه القلب مجروحه والجفن مقروحه وانتي ادرا وأنت والدمع مداره امنا الزهراء <سؤال> ايديك يا امنا استغفر الله وانزل القربا وانت ادرا وانت ادرا ما زالت النار ما زالت النار تكيرك الدار يا جو الحبيبي ما زالت النار إلى يوم القيامه تدرى خذ وانت ادرا للشاعر <تصفيق> الاديب مهدي جناح الكاظمي قومي يا ابنة الهادي من القى قومي يا ابنة الهادي من القى قومي يا بنتا لي من القبر وظمينا جراحا لا يمتزل تجري وظمينا جراحا لا تزال تعالي يا يصيح تعالي وانظري يارا لتا القادر بعد بعد عليك علي تعالي علي وانظري يارا لتا القادر اي سلام ان امتحانك السلام أنت حتى ما أطلع القلب مجروح والجفن مقروح القلب مجروح والجفن مقروح وأنت أدرى وأنت أدرى والدمع مجراه تحكي لك قداه والدمع شباب والدمع مجراه تحكي لك قداه وانت وانت اجراه يا ام كتابي وشي الرماعنافه يا ام الكتابي وشي الرماعنافه الا كن للمختار راوحا سن نور شوافا ومن الله تقدس نور شوافا الينا اليوم معودي واسمعي الاها منك استقيناها جمرا من منك استقيناها جمرا حملناها وأنت أدراه وأنت أدراه شحة الأنصار تحكي لك الدار شحة الأنصار الزهراء يا امنا الزهراء اومن ذري الفوا يا امنا الزهراء اومن ذري الفوا وانت ادرا وانت ما اراك وانا حوخالفهل املاك وتنعك وانا حوخالفهل املاك اتشكو لا طغوت عاينه ولك ولك اتشكو لا مت طغوت عاينه يا بتول تحي نا يلقاك ولا تحي نيا القاك سيدرف الدمع اذا را الضلع سيدرف الدمع اذا را الضلع وانت ادرا وانت ادرا اذ قومه جاره تحكي لك الدار إذ قومه تحكي لك الدار وأنتي أدرى وأنتي أدرى يا أمنا الزهرى يا أمنا الزهرى ومجر القبرى يا أمنا الزهرى ما زالت, ما, زالت ما زالت النار ما زالت النار تحدي لك النار ما زالت النار تحدي لك الدار وأنت أدرا الشاعر مهج جناح الكاظمي wa na ha wa khf fa hu al amla na شولو لا تحينا يا القاكي لا احمد يا بتوله تحينا يا القاكي سيذرف الظلعة وأنت أدرا وانا وانا وأنت أدرا إذ قومه جاره تحكي لك الدار أحكي أحكي إذ قومه جاره الكسره وايني رايت الضي وع الكسره رايت مصاب يا سمى باغره رايت مصاب شيب يا سمى باغره عطشان مطروح والنحر مذبوح عطشان مطروح والنحر مذبوح وأنت أدرا وأنت أدرا والقوم إذ الزهراء يا امنا الزهراء ومجد الطهرا يا امنا الزهراء ومجد الطهرا وانت, وأنت النار بعصبتي عليك وأحرق الدار بعصبتي عليك وأحرق الدار بخيمتي ابن سعد أشعل النار بخيمتي ابن سعد اشعلن بعد بعد ولن حسينيه بخيمتي نساعد اشعل النار بنا لابنه الدعيه تبع في عباها جهها اشار والدرب احيانا والشمر عاذانا والدرب اعيانا والشمر عاذانا وانت اجرى وانت اجرى كيف بن عاشر تحكي لك الدار وانت اجرى يا امنا الزهراء يا امنا الزهراء يا, يا الله يا امنا الزهراء فدوة فدوة اروح لك حسيني حسيني وانت اجرى وانت ما زالت النار ما زالت النار كما بالأمن سفير عون الأولى كما بالأمن سفير عون الأولى الغار بعصبتي عليك وأحرق الدار عصبتي عليك وأحرق الدار بخيمتي يا ابن سعد أشعل النار بخيمتي ابن سعد أشعل بخيمتي يا ابن سعد بعد غسارة بناي لابن الدعية بعد غسارة والدرب أعيانا والشمر آذانا والدرب أعيانا والشمر, والشمر آذانا وأنت أدراه صاروا تحكي لك الدار كيف